ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 وما أصابكم من مصيمة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكذ الزيح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعده المه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور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 رضي لله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أي أكي يوم لا مرد له من الله ما لكم مما الجئ يومئذ و ما لكم من نكير